17. وإذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا